أوراة من أولانا عبد الغني النقوزي بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك غفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارجقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا مكتابك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورجله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا زمنا واطعنا وفرانك ربنا وإليك المصيش لا يكلف الله نفسا إلا وجعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا عملته عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّنَّا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَفُوَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْ تَمْهُلَانَا على عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم إنك أنت العالم الغيوب ربي جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك اللهم فعاطنا ما يرضيك عنها وإلهكم إله واحد لا إله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 والسعاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لق يعقلون شهد الله أنه لا إله إلا هو بالملائكة وابل العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إنه أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلن بها شعفي وتصرح بها غائبي وترفع بها شائبي وتزكي بها أحملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أهناب بها شرط وعمتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك اللطف في القطاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعت عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك الله يا قاطي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعمة الثبور من فتنة الأبور أصروا على ولم تبلغه مسألة من خير معته أحدا من خلقك أو خيرات أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك من رحمتك يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود أركع السجود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير طالين ولا مطلين سدماً لأوليان ونعادي بعدهاوتك من خالفك اللهم هذا التعاء وعليك الإجابة وهذا الجهت وعليك التكلان اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي الله أعظني نورا وأعطني نورا واجعلني نورا أفمن شر الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فبيل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في طدار مبين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الججاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقت من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسس نار نور على نور يحدي الله لنوره من, من يشاء ويغنب الله الأنفال الناس والله بكل شيء عليم الحمد لله فاطر السماوات والهار رجاع الملائكة رسلا أولي أجنعة مثنى وثلاثة مرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 فأنا تؤفكون يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغلق سبحان بالمجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان بالمن سبحان بالطول سبحان بالجلال والإكرام تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء لا يسبح في حمه ولكن لا تفقرون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له خشعة الأصوات للرحمن فلا تسعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة لله من أذن له الرحمن ورضي له قولا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقولين بينه بالحق وطيب من الحمد منه لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار اليوم جدا كل نفس لما كسبت له المليم إن الله سريع الحساب اللهم إنك مسته بله استحتفناه ولا بربه لتدعناه ولا كان لنا قبلك من إله ننجأ إليه ونذأك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشفك وفيك تباركت ربنا وتعانيت إن الله لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء يصوركم في الأرعان كيف إن شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا لا تزير Oh, the... my وجنبنا الفواعش ما غار منها وما بضل اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتل علينا إنك تتواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مهمئين بها قادم منها واتمها علينا ربنا فلطف لنا ذلولا و وكفنا سناتنا وتمفنا مع العذاب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك وما تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزير الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر Altyazı M.K. أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاهدون ولله الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل şehâ niyâlikel من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد اسم الله الرحمن وترى مكاني وتعلم سجري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجه المشفق المقر المعترف بذنه وأسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف المضطر من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك اسمه ورغب لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكني رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم إني عمود بك من زوال نعمتك وتحاولي عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعود بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم متعني بسمعي وبصري واجعله من الوارث مني وانصرني على من ظلمني وأخوذ منه بثار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنبئكم مما كنتم تعملون وما تكون في شأن وما تطلع روح من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كون عليكم شهودا إذ تفيرون فيه وما يعذل عن ربك من نفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب الله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك وقدوتك الخلق أحيي ما كانت الحياة خيرا لي أتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرطاب الغضب وأسألك القصة في الغنى والفقر وأسألك معيما لا ينفج وأسألك قمة عين وأسألك قمة عين لا تنقطب وأسألك الرضا بالقطاع وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير طراء مطجرة ولا فتنة مظلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدي اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك لم تكن منهما شيئا فان فعلت ذلك بهما فكن انت وليهما أفمن هو قائم كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سموهم لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بَلْ زِيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهم رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِّي كَائِلَ وَرَبَّ إِسْرَى فِيْلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَرِّ الْهَارِ وَمِنْ عَذَارِ الْقَبْرِ اللهم إني أعوذ بكَ مِنْ خَلِيلٍ مَاكٍ ترياني وقلبه يرعبني إن رآ حسنة لفنها وإن رآ سيئة أداعها اللهم إني أعوذ بك من قلبي لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم أحني مسكينا وتوفني مسكينا وحشورني في جمرة المساكين اللهم إني يسرك من الخير كله ما علمت منه وما لن أعلم وقل ربي بك من همزات الشياطين أعوذ لك يا ربي أن يحضروا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير ربي أشكر لعنتك أن التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبتل إليك وإني من المسلمين اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استمشروا وإذا أسروا استغفروا. اللهم انفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم اللهم ارضقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم وما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحبه وما زويت مني مما أحب فجعله فراغا في ما أحبه اللهم وفلي ذنبي وواسع لي في داري وبارك لي في رزقي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيعند المستقرها والمستمدعها في كتاب مبين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تعبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربنا فرع علينا صبرا وثبت أقدامنا كافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرنا ولا تهينا وأرضنا ولا تحرنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرة وفي أعيني الناس كبيرة اللهم أعني على سكرات الموت اللهم لا تكيني إلى نفسي طرفة عيني ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم إليك أشكر ضعف قوتي وقبلة حينتي وهواني على الناس يا رحم الراحم إلى من تكني إلى عدو يتجههمني أم إلى قريب ملكته وأملي إن لم تكن صافطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أو سعني أعوذ بنور مجحك الكريم الذي أطاعت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك الأقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوبة إلا بك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ رَبَّنَا اعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْنِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْعِسَابُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجِبَالِ رَحْمَتِكَ وَعَزَاءَ مَغْفِرَتِكَ الْسَّلَامَةَ مِن كُلِّ أَشْمَعْرٍ والغنيمة من كل برج والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ما بسمعي وبصري حتى تجعلهما حتى تجعلهما الوالث مني وعافني في ديني وفي جسدي وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قائدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمد لي ولا حازدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أمدت وبك خلاصت لا إله إلا أنت أنت ظلني أنت الحل القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسعكم سي والسماوات والارض وما لا يقوله عيسى الظلمى وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت العلام غيوب اللهم إني أسألك العفة في دنياي وديني وأهلي ومالي اللهم نسلع عرتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فرقه ومن تحته ربنا آتنا من لذلك رحمة وهنئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريفا ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الله أكبر اللهم إني أعود بك من العز والكسر والجؤن والبغل والهرم والقصفة والغفلة والعملة والذلة والقبلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقال اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس ومن فتنة الجاري وعذاب القبر ومن فتنة المحجى والمنات وقل ربي أدخل أدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مجعلني ملتن كزلطانا النصيرا وقل جلال الحق وزهق الباطل إن الباطل من القهار ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم مني أسألك إيمانا مباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يسئني إلا ما كتبت لي ورطني بما قسمت لي اللهم اجعل آسع رزقك علي عند كبر سنّي وانقطاع عمري اللهم اني عوذ بك من الكسر والهار والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر اللهم ارسل عني خطايا بالماء والثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثلج الأبيضاء من التنسي وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغر اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك معروذ بك من شر ما أعن به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قطاع قضيته لي خيرا اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم انفعني لما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بك من حال أهل النار ربنا عليك توكلنا وإليك نبدأ وإليك المصيف ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلني اعظم شكرك واكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ نصيتك اللهم إني أسألك واتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمن يا محمد صلى الله عليه وسلم إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفيع فيه رَبِّ لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة لسان يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أسألك عيشة نقية ومئتة سرية ومردا غير مخزم ونا فاطح والله أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راعة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي والزكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القضي ومسبسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الجياع، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الجياع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، و من ليلة السوء، و من ساحب السوء، و من السوء. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتي، وأعوذ بك من أصث نائما عليك، وأنت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم يسرك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اقسمنا من خشتك كما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تذللنا به جنتك ومن اليقين ما يهمن علينا نصائب الدنيا ومتيعنا بأسناعنا وأبصالنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلنا الوارث مننا واجعل تأوانا على من طلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا الله أعلم يعوذ بك من غلبة التهم وغلبة العدو وشماتة الأعداء الله أعلم يعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن وأعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مربرا وأعوذ بك أن أموت نذيغا اللهم رب الناس مذهب البأس اشف، أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشف شفاء لا يغادر سقما اللهم معات نفسي تقاها وزكها أنت خير من زكاه أنت وليها ومن لاها اللهم اغفرني خطيئتي وجهني وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفرني ما قدمت وما أخواته وما أسررت وما أعلنته أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك لماتها لمحياها فإن أحييتها فأحفرها وإن أمتها فاغفر لها اللهم أنعشني واجبني واحد من صالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يختل صالح ولا يصرف سيئها إلا الله اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن ونجاح ونجاحاً يتبعه فلاعه ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورطوانا اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسقتني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك واخر لي في قطائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجله ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غناي في نفسي اللهم أن في تأسير كل عسير فإني تأسير كل عسير عليك يسير وأسألك اللجرة والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أعفو عني فإنك عفو كبير اللهم طحي قلبي من النفاق. وعملي من الجياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي السجور الله أرزقني عينيني فالطالتين تشفياني قلبا بذر في الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع الدمى والأرض الواسع جمعا اللهم اجعل عبك أحب الأشياء إلي واجعل خشرتك أخرف الأشياء عندي واقطع عنه نهاجات الدنيا الشوق إلى لقائك وإذا قررت أعين أهل الدنيا من دنياكم فاقرر عيني من عبادتك اللهم إني أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلقي. والرطاء بالقتل اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واطضي أجلي في طاعتك واخدئني بخير عملي واجعل ثوابه الجنة اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجنني بالعافية ربنا ومنى بما فَتَتْبَعَنَا الرَّسُولُ فَكُنْتُهُ نَضَعَ